BOOK 2 Keturisdešimt vienas Wahidun arbaun Wahidwa arbaun Orientavimasis Al Kur yra usieniečių tarnyba? م السلام السياحيي أين مكتب الاستعلام السياحي هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطةة المدينة أات س يجب هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا؟ حجز غرفة في فندق؟ كوريرا سناميستس أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ كوريرا كاتدرا أين هي الكاتدرائية؟ أين هي الكاتدرائية؟ كوريرا موزييوس أين هو المتحف؟ Eina Elmethraf. Kur galima nusipirkti pašto ženklų? Eina Junkin' Širai Tauabia Berit. Eina Junkin' Širai Tauabia Kur galima nusipirkti gėlių? Eina Junkin' Širai Zuhūr. Eina Junkin' Širai Zuhur. Kur galima nusipirkti autobusų trolejbūtų pilietų? اين يمكن شراء تذاكر سفر اين يمكن شراء تذاكر سفر كور يرا وستس اين الميناء اين الميناء تورغوس اين السوق اين السوق كور يرا بيليس القصر أين القصر؟ كده برسدد اسكورسيا؟ متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ كده بيجس اسكورسيا؟ متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ كيك ترنك اسكورسيا؟ كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ نوريچو اسكورسيوس فادوو كوري سكالبافوكيشاي اريد مرشدا يتحدث الالمانيه اريد مرشدا يتحدث الالمانيه نوريچو اسكورسيوس فادوو كوري سكالبايتاليشاي اريد مرشدا يتحدث الايطاليه أريد مرشدا يتحدث الإيطاليا نريجو أسكرسوس فو كيس فرسووز أريد مرشدا يتحدث الفنسية أريد مرشدا حدث الفنسية.